ك مِنْ من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع ال الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي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 ألم يأتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمد وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم